أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَدِسَمْعَ اللَّهُ قَوْلًا لَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ الَّذِينَ يُعَلُونَ الذين يضاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أيت ما سع ذلكم تعضون به والله فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ قد أزلنا آيات بينات وللكافرين عجاب مهين يوم يبعثه الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحقا أحقاه الله ونسوو والله على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 إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترَ الذين هُم عن النجوى ثم يعودون لماله عنه ويتن ويتناجون بالمثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به إلا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم فَلَوْلَا المصير فِي اسْمِ مَصِيل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا, وتناجوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِينَ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِرٍ شَيْءٌ وَلَيْسَ بِضَارِرٍ شَيْءٌ إلَّا بِإِنِّي الْحَيُّ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 فأقيموا الفلاح وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم منكم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكرب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 فلهم عذاب مهين لن تغري عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا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 الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون منحدر الله ورسوله يودون منحدر الله ورسوله ولو كانوا آباء ولو كانوا أشارتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك